وَالْأَرْضَ دَلِيلَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ Wain min shayin illa عندنا خزائنu, w mana nuzziluh illa b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 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم ناليم، إنه حكيم ناليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمائم سنون، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمائم سنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال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 وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا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 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيُّ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ